ولا, ولا تحسبن ان الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مقطعين مقنعر رؤوسهم لا يرتقى اليهم طرفهم لا يرتقى اليهم طرفهم, طرفهم, طرفهم واشهاداتهم هواء عذابه فيقول الذين ظلموا فيقول الذين ظلموا ربنا اخرنا الى اجل قريب نؤجيب دعواتك وارتقي الرسل او لم تكونوا وقسمتم من قبل ما لكم من زوال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 وإن, وإن كان مكرهم لتزول منه من الجبال فلا تحسب, الله فلا, تحسب الله فلا تحسب أن الله مخلف وعده رسوله فلا تحسب أن الله مخلف وعده رسوله إن الله تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرز لله الواحد القهوار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطرا يَجْزِ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ ما كَسَبَتْ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ هَذَا بَلَاغٌ مِنَ النَّاسِ وَلِلذَّارِعُونَ يذكر أولو الألباب